Poje me zelna raven, ki je po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 اسْمَاءُ الْحُسْنَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُذُونُ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك لِمَا لما يوحى إنني أنا الله لا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 فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى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 ico m Vertinee 10 sen, vpalél. Odanbe sem me ravno s mojol bom reka jalatiL91 zami pro Nastav 사grami, كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قَالَ قَدْ أُوتِيتَ تَسْأَلُكَ يَا مُوسَى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى أَنْ تَقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَقَذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ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 فَرجن كَإِلَاءُ مِكَكَْتَ قَر وَوعينُهَا وَلَا تَحزًا وَوقَلتَ نَفْسَل فَنَجَّين كَمِنَ الْ الغن فَنَجَّين كَمِنَ الْ الغِّ فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي إهََ أَتَ وَأَخُوكَ بِآياتِ وَلَا تَنَ فيِي ذِكر إِذهَ إِلَ فِ الرعونَ إِهُ طَغَام فَقُول لَهُ قَوْ الَََّّ عََّهُ يتَذَكَّمُ أَو يَخشَ قَالَ رَبنَ نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك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 إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذين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 الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل وانزل من السماء ماء فانفخرجنا به ازواجا فاخرجنا به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 وَلا قَد أَرَّينَاهُ آياتاتِنَا كُلهَا فَكَذَبَ وَأَبَام قَالَ أَجئتَّناَا للتُخرجَنَا مِن أَضنَا بِسِحكَ ي مُوسَ فَل نَأت النَّكَ فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوي قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى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 فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم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 قالوا آمنا برب هارون وموسى قال أآمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فَل أُقَطِعَن أَدَكُم وَأَْرجلَكُمْ مِنْ خلِلَافِ وَلَ أُصَلِّبًاكُمْ وَل أُصَلِّبًاَّكُمْ فِي جُذُوعٍ النَّخلِ وَلَ تَعلمٌَّ أيّنَا أَشَددُّ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنا أَشَدُّ عَذاباَ وَأَقْوَامَ قَالُوا لَنُؤْثِرَكَ لن عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ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 ان انه من ياتي ربه مجرما فان له جهنم فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى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 خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا تَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ تَخَافُوا دَرَكًا وَلَا تَخْشَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مِمَّا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا A lahko kot, da izaz morally terminarako, mene je orkod ofkovi iz Kruse. Figat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 نَهْتَدَان وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى قَالَهُمْ أُولَئِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ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 تِلْقَاوِم فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَالِكَ أَنقَسَامِرِ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَانَ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ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 وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَنَّ بَرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى قَالَ يَا هَارُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي قَالَ يَا ابْنَ أُمٍّ لَا تَأْخُذْ بِالْحِيَتِ وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ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 وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقن لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن أسفا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 كَذَالِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ آبَائِهِمْ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا مَّنْ أعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذْرَاءً خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ ۚ لَهُمْ يَوْمَ تِ حم يَومَ ي فَخُف الصور وَونَحشر المُجرمِينَ يَومَائذٍ زُرقاق يتَخافَتُون بَنَمم إِلا بِثُم إِلا عشرَال نَحن علمم بِماَا يَقُولونَ إذ يقول أَنثَلهُم طَيقَة إن إِلا بِثُم إِلا يَم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَئذ يَاتَّبعونَ الدَّاعَ ل ع وَجَلَ وَخَشعت الأصواتُ للِرحمَانِ فَلاَا تَسمَعُ إِللاا همَمسَ يَوْمَائذِ اللا تَ فَع الشَّفَاعةُ إِللاا مَن أَذِنَ لَ الرحمَانُ وَرَغِيَ لَ قَوْلا يعلممُ مَا بَْنَ أيدي وما خ فَلَفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ الظُّلْمَ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا وَكَذَلِكَ انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم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 مَجْتَباهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى قَالَ بِقَامٍ مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى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 قُل كَذَالِكَ اتَّتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَالِكَ الْيَوْمَ تُنسَى وَكَذَالِكَ نَجْزِي مَن أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى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 ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَن نَّسْأَلَكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أولم يأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا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 bom sle ote sevi i vari.